وََّذينَ آممَنُوا بِالباطِلِ وَكَفَرُ بِاللهِ أُلَائِكَهُمُخاسِرون وَيَسْتَعجِلونكَ بِالعَذَاب وَلَوْ ل أَجَلُم مُسَمَّ الجَ أَهُمُ العذَاب وَ ويأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين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 الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من ذابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم وَل إِ سَأَلتَهُم منْ خَلَقَ السَّمواتِ وَالأَرضَ وَسَخخَرَ الشَّمسَ وََالقَمَرَ لَا يَقُولَّ اللهَّ فَأَمَّا اللهَّهُ يَبَسُطُجْز قَالِمََ شَاءُ مِنْ عبادِهِ وَيَقُذِرُ لَ إِ اللهَّه بِكُِّ شيءَي عَم وَل إِ سَأَلتَهُم مَن الزَّلَ مِنَ س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 لَثُمَّ نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرْجِ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُطَاقَ اف النَّاسُ مِنْ حَوولِهِم أَفَ بِباطِلِ يُؤمنِونَ وَبِنعمَةِ الل يَكفُون وَمَن أَلَمُ مَِّ نِفتَرَ على اللهَِّ كَذبًا أَو كَذَّبَ بِالحَِّ لَ م الَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ألف لام ميم غلبت الروم في أذنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين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 الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون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 وَمِنْ آياتتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِ تُرَابِ سَُّ إذَا أَتُ بَشَرون بشر تَ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 وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِالَّْلِ وََّهَارِ وَبَتِ غَاءُكُمْ مِ فَظْلِ إَِّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُون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 أَرَأَيْتُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ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 لَكفُروا بِمَا آتَنهُم فَتَمَتَّعُوا فَسَوُ فَتَعللَُون أَمْ أَن زَلنَا لَيهِ بْ سُطان فَهُ يَتَكََّم بِمَا كَوا بِهِ يُشْرِكُون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 سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ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 يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ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 وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون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 اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ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 وَمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ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 كَذَلِكَ يَطُبَععُ اللهَّهُ عَ قُلُ بِالَّذينَ لاَا يَعمون فَصبِ إَِّ وَعددَ اللَِّ حََّّ وَلَا يَستَخِفًا كََّذينَ لا يوقِنون بِسمْمِ اللَّهِ الرَّحمَانِ الرَّحيِيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى ربهم وأولئك هم المفلحون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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم قالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق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 وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ مَا فِي الْأَرْضِ مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين صدق الله العظيم